Oh. زوجة عمرانة في قصة زوجة عمرانا آيات جاءت آيات جاءت فرقانا آيات جاءت في قصة زوجتي عمرانا جاءت نظرت للخالق ما حملت فتقبل منها ما حملت فتقبل منها مولانا نظرت للخالق ما حملت فتقبل منها مولانا قال قالت ربي هذه أنثى ما أدرانا والنظر لتخدم في بيتك وإناث لسنك ذكرانا وإناث لسنك ذكرانا لما وضعت قالت ربي هذه أنثى ما فمنحها عطفا وحنانا سميت المولودة مريم فمنحها عطفا وحنانا سميت المولودة مريم فمنحها عطفا وحنانا كف لها ربي زكريا ودام عليها الإحسانا زكريا وعجبا خيرات رزق ألوانا يدخل زكريا وعجبا أطعام من أين أتانا يدخل زكريا وعجبا أطعام من أين أتانا رزق وطعام مختلف يا مريم من اين اتانا قالت من عند الله اتى من نخدمه لا ينسانا رزق وطعام مختلف يا مريم من اين اتانا قالت من عند الله اتى من نخدمه لا ينسانا قالت من عند الله أدا من نخدمه